راتب الليا طوي البداء طوي لا تعجزها الوعر ولا الملاوي لا سر اللي لي عوي مد بطيب ملثانية طوي لا تعجزها ولا الملاوي إيش بها اللي لا يا الشواوي لا تويت البنص بالمطاتوي يشلع التير من القع الحصاوي البوحيه يا قميهاوي يطرب السواقي مع وعر المهاوي صبلي يا طويل البدا طوي لا تعجز هالوعو مولى الملاوي مش بها اللي عوي ينبطي متاني الشواوي يدوي بصوته مع البيداداوي صوت شيخ شاشي مع صوت العزاوي شاصي من تصميم فكر مستوي من هلاللي عيشته بالعالبلاوي راسب اللي يطوي البيداداوي لا تعجز هالوعو رول الملاوي يشفي همي لا سرذي بط يمته ليشواوي ولد الياباني تصميمه قوي اخر اللي ورده بالفكر قوي نصه لا تعجز الوعر ولا الملاوي إش بهالليلة سر اللي عوي من بين بطني متأني الشوawi نعم ابن يا قلته وخاوي يا عزيز النفس يا عز المخاوي مخذ بطي بصيت ومرتوي كسب الطولات في روس العلاوي ده طويل لا تعجز الوعور ولا الملاوي يا أشهد إنك حر يا الحر النداوي شمخ الروس المعالي مهتوي ما يدنيها مته دايم سماوي راسب اللي يطوي البدا طوي لا تعجز هالوعور للملاوي يشفي هالليلا سرى اللي لعوي يا امطيه مثانيه الشواوي نعم ابن فهيدي ومدحنا غوي يا علا جرح حفزعتك تداوي لا تعجز هالوعو ولا الملاوي يشبه اللي لا سرى اللي عاوي مدني ينبط يم تاني الشواوي انت ضو الاظلو ما تضوي ضوي وانت جم من تارده كبد الضماوي وانت قدوه يمك كاسق خطوي شاربك الشهم ما تخبل بالها قوي وانت بني اطوي طويل لا تعجز الوعور <متار> للملاوي مشي له لا الشواوي يا سر من كشفه وعنها الغطاوي لك سلام من منها جوس مستوي عدي ماسكاة فانا جيل القاوي رتب لي طوي البدا طوي لا تعجز الوعر للملاوي الملاوي إيش بهالليلة سر الليل ياوي من مين بطي أمتي أيش واقوي